دمي الصلاة على الحبيب فصلاته نور رطيب أنفاس جنة من فانتح رحمن تن نغم من حبيب تسري فتبان سبنتا وريل وَتَنْتُفُ بِالْرِّضْوَانِ تَنْصُرُهُ عَلَى كُلِّ الْكُلُوبِ رَأَنْتَ عَيْنَيْنِ شَوْقًا وَالْيَقِينَ